هذا مجلس جديد من مجالس التفسير مع كتاب المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير وكنا قد وقفنا عند الآية السابعة والخمسين من صورة النساء ويقوله تعالى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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبداً هذا من المواطن في القرآن التي قدرت أو التي قدرتها خلود أهل الجنة في الجنة ثم قالت تعالى لهم فيها أزواج مطهرة وهذا تقدم معنا في سورة البقرة. يعني مطهرات من الادناس التي تكون في نساء أهل الدنيا قال وندخلهم ظلا ظليلا وندخلهم ظلا ظليلا الظل الظليل الذي يقي من الحر والسموم لذلك هو ظليل يعني كثيف كثير الظل وقد جاء في تفسير ابن بي حاتم على الربيع ابن أنس قال هو الدائم الذي لا يزول وهو ظل العرش وضحو إذا قال وظل الممدود وظل ممدود قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس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 فحدوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة طلب مفتاح البيت من عثمان بن أبي طلحة فذهب ليعطيه إياه فقال العباس بأبي أنت وأمي جمعه لي مع السقاية فكف عثمان يده مخافة أن يعطيه للعباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم هات المفتاح فأعاد العباس قوله وكف عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرني المفتاح إن كنت تؤمن بالله وباليوم الآخر. فقال هاكه يا رسول الله بأمانة الله فأخذ المفتاح ففتح البيت فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الآية. فدعا عثمان فدعا فدفع فدفعه إليه. أروى أبو صالح بن عباس وبه قال والزهري بن جريج ومقاتل والثاني في سبب نزول الآية أنها نزلت في الأمراء رواه ابن أبي طالح بن عباس وبه قال زيد بن أسلم وابنه ومكحو ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومكحو فيكون المعنى أمر الأمراء أن يؤدوا الأمانات من معنية في أموال المسلمين واضح والثالث أنها نزلت عامة وهو مروي عن أبي بن كعب وابن عباس والحسن وقتاد يعني في سائر الأمانات ليست الأمانات الخاصة بالأمار يعني الأمارات وغيرها قال ابن مسعود رضي الله عنه الأمانة في الوضوء وفي الصلاة وفي الصوم وفي الحديث وأشد ذلك في الودائع وقد روى ابن جرير في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله على أن الآية في الأمرى وأن يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا على هذا تكون الآية عامة في كل الناس ويدخل فيها الأمراء والولاة دخولا أوليا ولذلك ذهب جمع من المفسرين العبرة بعمل لفظة بخصوص السبب وهذا ظاهر من كلام البراء بن عازم بن مسعود بن عباس وضي من كعب رضي الله عنهم أجمعين لذلك أجمع العلماء على أن الأمانات مردودة إلى أصحابها مسلمين كانوا أو كفارا أبرارا كانوا أو فجرا. وفي حديثه بورير عند بدودة والترمذي أدي الأمانة لمن اتمنك ولا تقل من خانك ومعروف أنه من الخصال المنافق أنه من خان إذا تؤمن قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل العدل واتباع المنزل كما يقول ابن الشافعي رحمه الله تعالى قال إن الله نئما يعظكم به يقول نئما الشيء يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا قال هنا وقد ذكرناه في البقرة قولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال في سبب نزولها قولا أحدهما أنها نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية خرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس والثاني أن عمار بن ياسر كان مع خالد بن الوليد في سرية فهرب القوم ودخل رجل منهم على عمار وقال إني قد أسلمت هل ينفعني أو أذهب كما ذهب قومي قال عمار أقم فأقم فأقم فأنت آمن فأقم فأنت آمن فرجع الرجل وأقام فجاء خالد فأخذ الرجل فقال عمار إني قد أمنته وإنه قد أسلم فقال أتجير علي وأنا أمير فتنازع وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية رواه أبو صالح عن ابن عباس المشهور أنها نزلت في عبد الله بن حذافة كما جاء في الصعيين عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السامي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية قال قوله تعالى وأطيع الرسول أطيع الله وأطيع الرسول قال طاعة الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم امتثال أمره واشتناب نهيه وبعد مماته ما اتباع سنته وفي أولي الأمر أربعة أقوال وأولي الأمر منهم قال أحدهما أو أحدها أنهم الأمراء قاله أبو هريرة وابن عباس في رواية وزيد بن أسلم والسد ومقاتل والثاني أنهم العلماء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس وهو قول جابر بن عبد الله والحسن وأبي العالية وعطاء والنخاء والضحاك ورواه خصيف عن مجاهد إذن المراد بهم العلماء هذا قول جماعة من السلف طبعا بعضهم قال العلماء بعضهم ذكر توصيفهم كما جاء في تفسير ابن جرير وابن بحاتم أن جابر بن عبد الله ومجاهدا وعطا قالوا إن أول الأمر هم أهل القرآن والعلم وقال الإمام مالك رحمه الله هم أهل العقل والرأي يعني يرجع إلى العلماء هذا قول كثير من السلف والثالث أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم سادة العلماء بعد الأنبياء عليه السلام ورضي الله عن الصحابة أجمعين قال رواه ابن نجيح المجاهد وبيقال بكر بن عبد الله المزني والرابع أنهم أبو بكر وعمر هذا قول عكرمة وهذا راجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تنازعتم في شيء قولوا تعالى فان تنازعتم في شيء معناه اختلفتم وضع لأن أصل المنازعة المجاذبه أصل المنازعة المجازبة يعني هذا يقول قولي وهذا يقول قولي قولي صواب لا قولي أنا صواب هذا أصل المنازعة فإن تنازعتم في شيء وهنا نكر في سياق النفي يا عفوا الشرط فإن تلزعتم في شيء عفوا في سياق الشرط في ذو العموم يعني في شيء من أمر الدين والدنيا فردوه إلى الله والرسول قال في كيفية هذا الرد قولا أحدهما أن رده إلى الله رده إلى كتابه ورده إلى النبي رده إلى سنته هذا قول مجيد وقتاده الجمهور يعني هذا حقيقة الرد أنه في طبعا في حياته يرد إليه صلى الله عليه وسلم يسأل هو يذهب إليه صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته فإلى سنته بأبي وامي صلى الله عليه وسلم طيب قال ذلك خير وأحسن تأويلا قال وفي المراد بالتأويل أربعة اقوال ذلك خير أصف أن الرد للنبي صلى الله عليه وسلم خير أي خير لكم في دينكم تزدادون إيمانا وتثبتون وترصخون وذلك جاء بعدين فأيات الطاعة ولو أنهم فعلوا ما يعظون ما به لكان خيرا لهم وأشد تثبيته فوثباتوا خير قالوا احسن تاويلا وأحسن تاويلا قالوا في المراد بالتاويل اربعه اقوال احدها انه الجزاء والثواب وهو قول مجاهد وقتاده والثاني انه العاقبه وهو قول السدي وابن زيد والثالث أنه التصديق مثل قول تعالى هذا تأويل رؤيا من قبل أي تصديقها قال ابن زيد في رواية والرابع أن معناه ردكم إياه إلى الله والرسول أحسن من تأويلكم أي أحسن من تفسيرك عنها فيكون معانيه إما راجع للعاقبة تأويل العاقبة يقول ذلك إلى خير إلى الثواب إلى الجنة أو خير لكم في تصديقكم بشهادة أن, محمد بشهادة أن لا إله على الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تصدق العملي نعم قال ذلك خير وأحسن تاويلا ثم قال مجيد أحسن جزاء كما عند ابن جرير وعند ابن جرير عن قتاده ذلك أحسن ثوابا وخير عاقبة ثم قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا طبعا الآية فيها سلوب تعجيب ألم ترى في تعجيب قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك في سبب نزولها أربعة أقوى قال هنا أحدها أنها نزلت في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة فقال اليهودي انطلق بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال المنافق بل إلى كعب بن الأشرف واضح فأبى اليهودي فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي فلما خرج قال المنافق ننطلق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأقبل إليه فقص عليه القصة فقال رويدا حتى أخرج إليكما فدخل البيت فاشتمل على السيف ثم خرج فضرب به المنافق حتى برد وقال هكذا أقضي بين من لم يرضى بقضاء الله ورسوله فنزلت هذه الآية أرواه أبو صالح عن ابن عباس وهذا من تفسير مقاتل والثاني أن أبا برزة الأسلام كان كاهنا يقضي بين اليهود فتنافر إليه ناس من المسلمين فنزلت هذه الآية رواه عكر بن عباس والثالث أن يهوديا ومنافقا طبعا لا تنافي لأن هذا المتنافر منافق فالباقي يظهر الإسلام لا تنافي فإذا اكتارت أن يوصف بالإسلام على اعتبار أنه يظهر الإسلام ظاهرا ويوصف بالنفاق على ما خلا به وصبطنه قال والثالث أن يهوديا ومنافقا كانت بينهما خصومة فدعا اليهودي المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يأخذ الرشوة ودعا المنافق إلى الحكامهم لأنهم يأخذون الرشوة فلما اختلف اجتمع أن يحكم كاهنة فنزلت هذه الآية وهذا قول الشعبي والرابع أن رجلا من بني النظير قتل رجلا من بني قريضة فاختصموا فقال المنافقون منهم انطلقوا إلى أبي برزة الكائن. فقال المسلمون من الفريقين بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى المنافقون فانطلقوا, فانطلقوا إلى الكاهن فنزلت هذه الآية هذا قول السدي قال هنا وفي الذين زعموا أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبله أو الآية وما أنزل من قبلك قولا أحدهم أنه المنافق والثاني أن الذي زعم أنه آمن بما أنزل إليه المنافق، والذي زعم أنه آمن بما أنزل من قبله اليهودي. طبعاً زعم يعني كزعم الزعم يعني من الكذب. يطلق على الكذب يعني. كما يطلق على القول والدعوة التي لا تثبت صحتها فهو يزعم إيمان بما أنزل على النبي ولا يقبل بقضاء النبي ولا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا زعم كذب. إيمانه بأنه مؤمن بما أنزل إليك. قال سبحانه وتعالى يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت قال والطاغوت كعب بن الاشرف قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والربيع ومقاتل قوله تعالى وقد امروا ان يكفروا به يعني حال كوني مثل جمله حاليه قال مقاتل ان يتبرأوا من الكهنه وضع والضلال البعيد الطويل هذا أصل واصل البراءه من الكهنه هو بان لا ياتيهم ولا يصدقهم ولا يسالهم هذا اصل كفرهم اصل البراءه منهم اصل البراءه منهم من كيف اتبرع من الكهن طبعا الكهن هو الذي كان منفذا للاحكام في الاختلاف الجاهليه كانوا يتحكمون الكهن ولذلك لما ذكر جابر سئل رضي الله عنه عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها من جاهلية قال كهان تنزل على المشياطين في جوهينة واحد وفي أسلم هل لي كانوا يتحاكمون إليه العرب كان له طرائق في التحاكم من التحاكم بالأزلام والقداح ومن التحاكم للكهان لكن غالب عليهم التحاكم للكهان في كل شيء حتى في الأنساب حتى في الأعراف وحتى في الشعر حتى في التنازع على بعض القضايا العرفية الميراث أمور كثيرة يرجون للكهان حتى في تفسير المنامات مات إذا اختلف وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ المفصل العرب فصلا طويلا في هذا هو من خزانة الادب ومن شعره أنه يتنافرون للكهان يعظمون اللقمة هذا يدفع خمسين إبن هذا يقوله ستين هذا سبعين ويدفعون للكهان وبعدين الكاهن يحكم حتى من الأجمل حتى من الأفضل فرات يجدون أبناء فيحكم بينهم الكاهن أيهم أكثر نسبا يعني تحقق بالنسب يعني الكوان كانوا يحكمون في أمور كثيرة فلذلك جاء الشرع بهذه المراتب أن يتبرأ من الكهنة كيف يتبرأ ليس ذرجة واحد يتبرأ من الكهنة، فيعيسى موعب بن حكم السلمي قال سئل عن الكهنة قال فلا تأجيم هذا الأصل، وقال صلى الله عليه وسلم فسأل من أتى كاهنا فسأل لم تقبل له صلاة في الرواية فقد كفر كفر الأصل يعني، فصدق فصل العلماء في التصديق قالوا أصل التصديق وفي الأصل لكن لو صدقه في كفره أن يعلم الغيب المطلق أو سأله أن ينشئ له سحرا كفريا ونحو ذلك لكان كافرا وهذا هو التفصيل في المسألة لكن ما هو الأصل أن يتبرع من الكاهن وقد أمروا ان يكفروا به ان يكفروا بكفر الكاهن فالكفر والبراءه من كفر الكاهن من أصل الايمان وأما ترك سؤاله وإتيانه وتصديقه في غير كفره والاستعانة به في غير كفري فهذا مما ينافي كمال الإسلام وكمال الإيمان هو كفر دون كفر أو كفر لا يخرج عن ملة الإسلام أو من الذنوب التي لا تصير بصاحبها كما يقول بن بطة إلى الخروج من الإسلام إلى الخروج من الإسلام قول تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أمزل الله وهو الكتاب وإلى الرسول إلى حياته في حياته إليه وبعد المات إلى سنته رأيت المنافقين حفصاً ما المنافقين هذا ما يشتغل من أصل الإيمان يظهر ذلك لكن في خلوتي والسطنان يأبى ويرد إذا قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا قولوا تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قال المجاهد هذه الآية والتي قبلها نزلت في خصومتي المنافق اليهود يعني النفس السيق والهؤول من في لهم إشارة إلى الذين يزعمون وإذا قيل لهم إلى هؤلاء الزعيمين أنهم آمنوا بما أنزل إليك تعالوا إلى ما أنزل الله وأنك تزعم الإيمان به وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود يعني يعراب بالدفع وهذا ما يصدر من المؤمن المؤمن قد يترك حكم الله مخالف حكم الله فهمت لكن لا يرد حكم الله لا يدفع ما أنزل الله هنا يأتي إجمع إسحاق أرقية كل مرجي بغيط قال ادفع شيئا مما أنزل الله فبكفر يعني مما اتفق عليه هذا القبلة قال والذي أنزل الله أحكام القرآن وإلى الرسول إلى حكمه قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق قال قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة أي كيف يصنعون ويحتالون إذا أصابتهم عقوبة من الله وفيها وفي المراد بالمصيبة قولان أحدهما أنه تهديد ووعيد يعني المصيبة هنا تهديد وعيد قد تكون مصيبة نوعان التي تصيب هؤلاء المنافقين إما قدريه وإما شرعيه في مصاب قدري يصاب به العبد لمخالفة أمر الله عز وجل يعني من الله عز وجل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده هذا المصيبة القدريية أو بايدينا لو الصيف هذه العقوبة الشرعية فالمنافق بين أمرين فهذه أصل في كل من لا يرضى بشريعة الله عز وجل وإذا لما تقرأ هذه الآية تستحضر كثير من الطوائف سواء من البائدة أو القديمة أو الحديثة أو من لها استمرار كالمتكلمين والفلاسفة والعلمانيين والليبراليين والديمقراطيين جميعا أن هذا حالهم عشر الله سبحانه وتعالى فيما يدينون به من اديان تناقض الشرع وترفضه بالكليه كمرجع اساسي في الحكم والتحاكم في سائر الأمور ليس فقط في شؤون السلطه ولا لا في سائر الامور ويرفضون المرجعيه فلما تقرا لا تستحضر هذا المعنى فلذلك هو معرض اما العقوبه القدريه عقوبات من الله قدريه كثير الفقر الدمار الامراض الاوجاع الاسقام وغير ذلك نسأل الله العافية والسلام هو ما يعلم جنود ربك إلا ولله جنود السنوات الأرض وهناك عقوبة شرعية هي السيف اللي نفذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذه بي بأيدينا تدخل في أيدينا فعمر أناله بيده العذاب وهذا من العقوبة الشرعية إلى قال هنا وفي المراد بالمصيبه قولان وفي المراد احدهما انه تهديد ووعيد والثاني أنه قتل المنافق الذي قتله عمر رضي الله عنه قتل المنافق الذي قتله عمر رضي الله عنه وفي الذين قدمت ايديهم ثلاثه اقوال فكيف إذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم أحدهما نفاقهم واستهزاؤهم والثاني في رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال السلف والثالث معاصيهم المتقدمه قول تعالى إن أردنا بمعنى ما أردنا إن هنا نفع إلا إحسانا وتوفيق يعني المنافع يقول أنا ما اردت الكهر ما أريد الزندقه ما أريد الشرك طبعا هذه إرادة يزعمها باللسان إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق في ثلاثة أقوى أحدهم أنه لما قتل عمر صاحبهم جاءوا يطلبون بدمه ويحلفون ما أردنا في المطالبة بدمه إلا إحسانا إلينا وما يوافق الحق في أمرنا والثاني ما أردنا بالترافع إلى عمر إلا إحسانا وتوفيقا يعني نحن لما ذهبنا العمر ما هو بغضا لحكم النبي يعني هكذا يقولون لم نذهب إلا إرادة الإحسان لا الاساءه وتوفيقا يعني التوفيق بين الخصوم لا المخالفه بينهم هذه مقاصد يظهرونها عسد وكان المنافقون هكذا إن أردنا إلا الحسنة يبنون نسي الدراء يقول ولا يحلفن بالله إن أردنا إلا الحسنة هو مصدار يردون حكم النبي صلى الله عليه وسلم وياؤذون يقول ما عردنا إلا إحسانا وتوفيق لهذا المتجول لذلك الذي يرد من ح حكام النبي ماذا يقول؟ قلنا عردت التنزيه عردت التعظيم عردت كذا وكذا فوجود الرد على النبي حكمه فيما قضى به مما أجمع عليه آل القبلة والالتعيدي والإسلام قاطبة فهذا رده كفر ولو كانت إرادته حسن إذا قال إسحاق هذا الشيء قال ولو كان مقرا بما أنزل الله أو المقر بما أنزل الله ما يقول, يقول نعم أنزل الله هذا الحكم وحق لكن أنا لا أقبله لهوا في نفسي دفع له مال يريد منصب يريد جهة يريد رئاسة هذا كافر هذه كافة صلى الله عليه والثالث أنهم جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من محاكمتي من غيره ويقولون ما أردنا في عدولنا عنك إلا إحسانا بالتقريب في الحكم وتوفيقا بين الخصوم دون الحمل على مر الحقي يعني أردنا الصلح قولوا تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا قولوا تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والزعل من النفاق وقال ابن عباس إضمارهم خلاف ما يقولون، فأعرض عنهم ولا تعاقبهم وعظهم بلسانك وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي تقدم إليهم إن فعلتم الثانية عاقبتكم قوله تعالى طبعا هنا ذكر فصل مهم ذكر هنا فصل مهم قال وقد ذكر قوم إلى أن الاعراض المذكورة في الآية أو في هذه الآية منسوخ بآية السيف ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول لك هذا عفو مؤقت كما سرحناه المصلحة لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتل أصحابه فكان في وقت معين لكن لما جاء السيف نسخ فأين اذا هذا من جملة بعضهم قال هذا القول من جملة منصق وهذا يدل على ما ذكرنا أنه في مرحلة من المراحل كف عن المنافقين في القتل مع إظهار بعض بعض النواقض من باب لا يتحدث الناس أن محمد نقتل اصحابه وهذا ضرر بها جماعة من أشهر من تكلم في هذا الإمام مالك رحمه الله أصحابه وأنا شرحته في رضميات الميانيث قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله ولو انهم اظلموا انفسهم جاؤوا كفاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله من دخلت للتوكيد يعني وما ارسلنا رسولا فهي للتوكيد والمعنى وما أرسلنا رسولا إلا ليطع وفي قوله بإذن الله قولان أهدوم أنه بمعنى الأمر قاله ابن عباس والثاني أنه الإذن نفسه قاله مجاهد المعنى إلا ليطع بإذن الله له في ذلك وقوله تعالى ولو أنهم الظلموا أنفسهم يرجع إلى المتحاكمين اللذين سبق ذكرهما قال ابن عباس ظلموا أنفسهم بسخطهم قضاء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 قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون في سبب نزولها قولا في سبب نزولها قولا أحدهم أنها نزلت في خصومة كانت بين الزبير وبين رجل من الأنصار في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسق ثم ارسل إلى جارك الماء فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسقي زبير ثم حبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر قال الزبير فوالله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا بذلك خرجه البخاري ومصري والثاني أن نزلت في المنافق اليهوديا على اعتبار السياق الذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف وقد سبقت قصتهما قاله مجهيد قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون أي لا يكونوا مؤمنين حتى يحكموك وقيل لا رد لزعمهم أنهم يؤمنون والمعنى فلا أي ليس الأمر كما يزعون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك يعني بعدما رضوا القبول ثم السأنف فقال وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي فيما اختلفوا فيه نعم قال وفي الحرج قولان أحدهما أنه الشك لأن قاله ابن عباس ومجايلاً وقاتادة والسد في آخرين والثاني الضيق وفي قوله تعالى ويسلمو تسلما قولاً أحدهما يسلمو لما أمرتهم فلا يعارضونك قاد قول ابن عباس والجمهور والثاني يسلم ما تنازعوا فيه لحكمك ما تنازعوا فيه لحكمك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 قوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم سبب زوريا أن رجلا من اليهود قال والله لقد كتب الله إلينا أن يقتلوا أنفسكم فقتلناها نعم فقال ثابت بن قيس بن الشماس والله لو كتب الله علينا ذلك لفعلنا فنزلت هذه الآية هذا قول السدي وكتبنا بمعنى فرضنا والمعنى لو أن فرضنا على المؤمنين بك أن يقتلوا أنفسكم والمعنى لو عليهم كما فرضنا على قوم موسى لم يفعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم يعني المنافقين الذين يزعمون أنهم آمن وهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويصدون عنك فعلوا ما يعظون به أي ما يذكرون به من طاعة الله والوقوف مع عمره لكان خيرا لهم, لخيرا لهم وأثبت لأمورهم وقال السدي وأشد تثبيتا أي تصديقا قولوا تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال قولوا تعالى ومن يطع الله والرسول في سبب نزولها ثلاثة أقوال أحدهما أو أحدها أن ثومان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فعرف الحزن في وجهه فقال يا ثوبان ما غير وجهك فقال ما بي من ألم غير, غير أني اذا لم أرك اشتقت إليك فاذكر الآخرة فأذكر الآخرة فأخاف أن لا أراك هناك فنزلت هذه الآية رواه ابو ابن وذمروا بغير إسناده ونذكره والثاني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ما ينبغي أن نفارقك في الدنيا فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا فنزلت هذه الآية قول مصروق هذا في مصنب بن وغيره كما في التحقيق والثالث أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون فقال ما أراك محزونا فقال يا رسول الله غدا ترفع مع الأنبياء فلا نصل إليك فنزلت هذه الآية قول سعيد بن جبيب طبعا جاء عند الطبراني شيء مرفوع من طريق من حديث عائشة قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أحب إنك لا أحب إلي من نفسي واني لا أحب إلي من ولدي وإنك وإني لا في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا, إذا دخلت الجنة خشيت أن أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية فأولئك هذا إشارة إلى المطعين مع الذين أنعم الله عليهم أسأل الله من فضله رب قال ابن عباس ومن يطيع الله في الفرائض والرسول في السنن طب هذا ورده في الكشف والبيان قالوا الصديق الكثير الصدق فأما الشهداء فجمع شهيد وهو القتيل في سبيل الله وفي تسميتي بالشهيد خمسة أقوال قال أحدها لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجنة قاله ثعلب والثاني أن ملائكة الرحمة تشهده والسادس لسقوطه بالأرض والأرض هي الشاهدة والرابع لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل والخامس لأن يشهد ما أعده الله له من الكرامة بالقتل شوف الشهيد اليوم صارت مبجلة اليوم في نقاش طويل عريض الحسن نصر الله لا رحمه الله شهيد بعضهم يقول شهيد قيل ووصلت بهؤلاء الزندقة إنه صار يقولوا حسن نصر الله شهيد شهيد لماذا؟ لأنه قتلوه اليهود والله هذا أمر غريب هذا الناس. قتلوا من؟ اليهود قالوا قتلوا اليهود فصار شهيدا طيب هو في الشهادة من قتل اليهود صار شهيدا أين وجدتم هذا؟ يعني بعض الناس لا يحكموا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع المسلمين ولا حتى الواقع، الواقع ال الرافضة معروف، هذا من غلاء الرافضة، ليس رافضيا الرافضي عند السلف الذي يشتم، إن جبهي عند سلمان وأحمد المسو، من الرافض قال الذي يشتم، إذا وقف يسب، لكن اشتهر في الرافضة بسب الشيخين، الشيعة المفضلة مثلا هذا ما يش ما يسبوا، ما يسبوا الشيخين، ولا يسب واحد من الصحابة، يفضل علي عني العثمان رضي الله عن عنهما جماعين. وقد تجد عنده نوع من أنواع العنايه بفضائل لكن لا يقدمونه على الشيخين الرافض من ضوابطه إما يقدم عليه لأعوذ الشيخين أو يشتم الشيخين أو غيرهما من الصحابة هذا هو الرافضي. حسن نصر الله هذا لعنة الله عليه في قبره إذا دفنوه في حياة, حياة هذا نصر حسن هذا ليس مشكلته في بس هذا مشرك يدعو الحسين يستغيث بالحسين مؤمن ب ب الفقيه هي ولاية شركية كفرية إذا شر فهمتَ ولاية الفقيه هذه هذه نوع من أنواع الكفر الرف الربوبيا يؤمن بأن آل البيت معصومين أيما الاثنا عشر معصومين وهو مت وهو رافض عندنا مرجعية مرجع وحده علي خامناي وعلي خامناي لما ألقى خطابه الأخير بالعربية الفصحى ماذا قال فيه قال أيما المعصومين وسماه بالاسم من بذلك همؤمن بخميني والخميني يقول إن لآئمتنا منصبا لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب يعني يعتقد خامنائي أن علي بن الحسين طبعا هو بريء من هذا قال البيت بريء من هذا عليهم رضوان الله يجمعين لكنه من مثل أن علي بن حسين ولا موسى الكاظم ولا محمد بن جعفر الباقر محمد بن علي الباقر أو جعفر بن محمد الصادق أو موسى بن جعفر الكاظم هذه ألقابهم علي رحمه الله يؤمن ان هؤلاء أفضل بن مريم هذا غير إيمان بكفر الصحابة عموما و. لذلك يقول وأصحابه المنتجبين المنتجبين كل الرافضة يقولوا هكذا لما يقولوا في التقية منصب سياسي كذا يقولوا والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والأيما المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين منهم المنتجبين من ثلاثة الأربع إلى ستة على خلاف وصعابة 120 أذ حتى تعرف الإرجاء الغالي ونوصل الشيخ يعني هو الخطاب الإعذاري خطاب بلا مكابح لا, لا لا ما تقول يتوقف عند الأشعاري والله عنده مشكلة في الفرع الفلاني عنده مشكلة في المعين الفلاني لا لا هو خطاب زنديقي كفري يراد إنه إسقاط الدي لو أسقطنا التكفير سقطت أشعار كثيرة ترى هذه نقطة مهمة جدا ينتمي للناس تكثير بحق لو سقط سقطت شعائر كثير أحكام فقية تسقط لو أسقطت تكثير بعق سقطت أحكام الردة التزويج الزبيحة الهجرة الجهاد في سبيلة جاهد مين ما هو الناس كلها <تصفيق> ما في كذا بعدين يقول لك طيب آه نحن أمام مشروعين مشروع صهيوني ومشروع رافضي لش تعطيني حلين لماذا هذه الخطة بتد... هذه يلعبوها للصبيان صغار لماذا تعطيني وتضع لي خيارين في خيارات أخرى لا مع هذا ولا مع ذاك مع من؟ مع نفسي انني مع أحد ليش أنت تقول لي مشروع يهودي صهيوني يريد علمنة أهل السنة ولا مشروع رافضي مجوسي يريد نصر الرفض في بلاد المنتسي للسنة يا إما تكون مع هذا أو مع هذا يلا اختار لا لا ما اختار لا هذا ولا ذاك ولو قدر أن اختار لبدات بالرفض وقرأوا سيرة العلماء كان يبدأ برافضة ولذلك لما لما العبيديون المنسوب هذا العبيد من عبيد القداح قال بعضهم لو كان هذا الزمان فيه سيف حق لتوجه إلى العبيد قبل اليهود وقبل الروم وغيرهم تسكت تفهم الواقع هذو أشد من من غيره كفرًا وإلحادًا عداوة وتلبية لما يخرج قادة حركة حماس يقولوا حسن نصر الله الشهيد ولا نريد خطاب الطائفي أنت تقصف يا رجل علاق لكقول كلمات تستمتر بها الرحمات وتنزل بها البركات تقول كلام مثل هذا تترحم على رافضي وتزكي رافضي وتقول خطاب طائفي طبعا لكننا لا نستغرب أنا شخصيا ما نستغرب ليعرف جماعة إخوان يعرف أن جماعة تهدم الولاء والبراء العقدي. أنها جمع من أصولها هدم الولاء والبراء العقدي بتفهم الموضوع وتكون الأمور بين يليك واضحة قال الشهداء والصالحين قال فأما الصالحون فهو اسم لكل من صلحت سيرته وعلانيته والجمهور على أن النبي مصدق الشهداء والصالحين عام في جميع من هذه صفته مم وقال اكرم المراد بالنبيين هنا محمد والصديقنا ابو بكر والصحابه عمر وعثمان وعلي وبالصالحين سائر الصحابه رضي الله عنهم اجمعين قال وحسن اولئك رفيقا يعني رفقة او رفقاء قال ذلك الفضل من الله الذي اعطي المذكورين او اعطى المذكورين ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اي بالمقاصد والنوايا فصلاه الله يصلحها سرائرنا بمنه وفضله وكرم وحسانه إنه سميع قريب مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل نقف على هذا إن شاء الله ومتن في مجلس آخر إذا يسر ربي وعان بمنه وفضله وكرمه وحسانه وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله واصحابه أجمعين